أفتاتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتلاه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل نولون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 ثمَّ صَدَقْنَا هُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ شَاءُوا أَهْلَكْنَا الْمُشْرِفِينَ لَقَدْ نَزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ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 فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لأردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا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 أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةٌ قُلْ هَاتُوا برهانكم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 من قبلك الخلد أَفَإِمَّا التَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَتَوْ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ لَيَتَخْذُونَكَ إِلَّا هُزُوَةً أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آَلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجْلٍ سَأُرِيكُمُ آَيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ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 بل مدّ على هؤلاء وأبائهم حتى طال عليهم العمر أَفَلَا يَرُونَ أَنَّ نَاطِرَ رَضَنَهُ قُصُهَا مِنْ طَرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلِ النَّمَاءُ أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحِيِّ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذِرُونَ ولئمّسَتَهم نَفْحةٌ مِن عذابِ رَبِّكَ لا يَقُولُ النَّيَّوِينَ لا يَقُولُ النَّيَّوِينَ إن إنَّكُنَّ ظالمينَ ونضعُ الموازينَ القسطَ لِيَوْمِ القيامةِ فَلَا تُضْلَبُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبْتٍ مِنْ خَرْدَ لِنَتَيْنَ بِهَا وَكَفَأْ بِنَا حَاسِبِينَ ولقد آتينا موسى وهاؤون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك ننزلناه أفأنتم له منكرون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 وَتَاللهِ لَأَكِذَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَن فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون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 قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم لخسرين ونجينا هو ولوطنا لرذ التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً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 فهل أنتم شاكرون وليس ليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكلنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين ما يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكلنا لهم حافرين وأيوب إلا ذا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 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا اهناد ربه رب لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجهه انهم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 يوم نطوي السماء كطيج جل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعذنا علينا إن كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن لرب أن لرب يارثها عباده الصالحون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 وَإِنَّ دَرِيًّا أَقْرِبُنَا بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ دَرِيًّا عِنْدَهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ۚ قِرْآنَ بِحَقٍّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ